بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة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 فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة روابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة في يوم إذ وقعت الواقع وإن شقت السماء فهي يوم إذ وهي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخف منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخف منكم خافية فأما من أُتي كتابه بيمينه فيقول فيقولها كتابيا إني ظننت أن ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية في جنة عالية خطفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أُتي كتاب بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا ذرعها سبعون ذراعا فسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميم فليس له اليوم ها هنا حمين ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الفاطئون فلا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 يمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لا نعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لح. تول يقين فسبح باسم ربك العظيم